إِنَّ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا تُوبُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فِيهِ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرم ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون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 قُلْ تَمُونَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ